وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُنقِذَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ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 فَقَدَ أُنَا فَنِعْمَ الْقَاضِرُونَ وَإِلَيَّ يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتَةً أَحْيَى وَأَمْوَاتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِيخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَفْرَاطَةَ وَإِلَيَّ يومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر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 إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلٌ وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمن